قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 124. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم أولم للذين الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم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 124. وَجَدْنَا وجدنا لَفَاسِقِينَ لفاسقين بَعَثْنَا ثم بعثنا من بعدهم موسى فِرْعَوْنَ إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 ما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين؟ قال ألقوا فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 112. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 114. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان الى ربنا منقلبون وَمَا تنقم مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مسلمين وقال الملأ من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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 فَالصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عندك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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم فِي في 119. بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 110. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كَلِمَةُ ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 قال إنكم قوم تجهلون 121. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال الَّذِي الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وهو فضلكم على العالمين أُمُّ الْكِتَابِ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 ما أفاق قال سبحانك تبتو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن ففيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر دار سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإي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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط فيه أيديا 119. ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدو ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا فلم ما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتولكن بما فعل السفهاء منا 119. فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وَلِيُّنَا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي لا معه أولئك هم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويبيت ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق 129. وقضعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما 110. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئت تُمُكُونُ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 115. عَنِ عن الَّتِي التي كانت حاضرة الْبَحْرِ البحر يَعْدُونَ يعدون في السبت إذ حِيتَانُهُمْ حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا لَا لا كَذَلِكَ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 120. فلما نسوا ما ذكروا به 124. جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إِنَّ ربك لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم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 117. عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 118. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَ أيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما 119. آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ واتبع هواه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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فَأُولَئِكَ هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم أضل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 أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه هو إلا نذير أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قُدّر أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من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 فَلَمَّا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت تعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا فلما صَالِحًا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون 120. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطع دَابِرَ الْكَافِرِينَ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 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 110. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 111. إذ يغشيكم النعاس أمنة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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 127. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 117. ولا تطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر عند الله الصم البكم الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب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 نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم